يرى العذاب سوء العدل زين ولا شيء السادس زين ولا شيء العدل زين بئيله هذا عدل فراق وهذا من حكم وجهه طيب يقال ان شيخ الاسلام رحمه الله لما حبسوه واغلقوا عليه الباب قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب وقال ما يصنع اعدائي بي يعني ما تسوون ان حبسي خلوه ونفلي سياحه وقتل شهاده اي حال يفعلون بي فهي خير لي هذا ايضا مما يفرج الله به عن عن الانسان اذا كبت واوذي وعذب في ذات الله فهذا من اعن اقوى التفيج عنه ان يشرح الله صدره لما وقع عليه وكأن شيئا لم يكن اذا نعم الامر بالمعروف والنهي ممكن نقول هو اسدل على ذلك الفرج قريب لا في اسم رحمه الله انت تقاتل بزيف الله انت تدعو بدعوه الله احتسب لو شق عليك نفسيا او جسميا فاصبر اصبر ثم قال وزل باليد وزل واصلها ازل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان هذه مرتبة ثانية غير الامر المعروف لها هذه مساله التغيير التغيير ليس كالأمر والنهي وأضرب لكم مثلا يتبينوا في الفرق رأيت مع شخص زمارة تعلمون الزمارة من آلة له يزمر بها وارقص عليها فقلت يا فلان اتق الله هذا حرام ولا يحل وش نسمي هذا نهي عموها جيته مرة اخرى فرايت معه الزمار فاخذتها فأخذت وكسرتها هذا ايه التغيير اذا المقام المغير اقوى من مقام الناهي او الان طيب رايت رجلا لا يصلي مع الجماعه مع وجوبها عليه فقلت له يا اخي اتق الله اقم الصلاه صلي مع المسلمين هذا أمر معروف ثم جئته مرة ثانية ووجدته لم, لم يخرج من بيته فقرأت الباب عليه وإذا أبى كسرت الباب ثم جررته إلى المسجد هذا ايش هذا, هذا تعيش هذا ليس كل أحد يطيقه الأول كل أحد يطيقه إلا ما نذر الثاني ما كل أحد يطيق ولهذا جاءت, جاءت التعبير النبوي فإن لم يستطع ولم يأتي حرف واحد مروا بالمعروف فإن لم تستطيع فدل ذلك على أن ترير شيء وإيش والامر شيء آخر طيب يقول اصبر وذل لليد واللسان واليد في وقتنا هذا لا تكون إلا من ذي سلطان لا الا إلا مدين سلطان وإنما كان الامر كذلك لئلا يصبح الناس يا حجاج فوضى ما هي الكتابة؟ ما طيب ها؟ طيب أرى كل حال نحن نقول ان التغيير شيء لا يكون الا من سلطان وهو حق لانه لو جعل التغيير باليد لكل انسان لاصبح من راى ما, ما يظنه منكرا منكرا عنده ثم أكلف اموال الناس من اجل انه منكر يرى بعض الناس ان الراجل منكر فمرة بإراد الدولين قد فتح الراديو على أخبار مكة وهو يرنه منكر وقلنا غير باليد ماذا بيصنع بالراجو يكسر هل له حقا يكسر؟ ما له حق فلو جعل التغيير في وقتنا الحاضر والذي نضى من على من لكن في وقتنا الحاضر لو جعل التغيير باليد لغير ذي سلطان لأصبح الناس فوق وتقاتل الناس فيما بينهم ولقد رايت رجلا منذ سنوات دخل انسان الى المسجد ومعه راجل, معه راجل. فقام الرجل الحبيب الطيب الناهي عن المنكر امام المصلين وقال والعياذ بالله ياتي احدكم بالراجل مزمار الشيطان ويجعله معه في المسجد واللي جايب حاجي من الحجاج نحن كنا نشتغل في مطار جدة من الحجاج أتى بهذا الرادي ي... وهو راديو فيه التسجيل لعله يسمع أخبار يسجلها تنبع الحاجي يحب أخبار الحجاج وكان يتكلم كلام العظيم الحجاج انضهر هذا حرام, هذا حرام. جاءت يسألون يقول هو حرام هذا ما جلنا نحن جلدون الحرام قلنا لهم الحلاء ان شاء الله ما فيه الا العافل بس إياكم أن تتعهوا على الأغاني والمسيطة هالحرم أما الأخبار والقرآن والحديث هذا ما فيش الطيب القرآن والحديث طيب والأخبار من الأمور المباحة فأقول ليس من بعض الناس يظنوا ما ليس منكرا منكرا فلو قلنا غير باليد ها؟ كسر هذا الغادو ولا مسجل ولا الذي يرى أنه منفر ولهذا نقول الـ الـ الـ الازاله باليد أو التغيير باليد في الوقت الحاضر لا يكون إلا من ذي سلطان والسلطان من اعطاه ولي الأمر صلاحية في ذلك من أعطاه ولي الأمر صلاحية في ذلك وعلى هذا رجال الحسبه الموجودون عندنا يكون لهم السلطة ألا سيكون ذلك حمد في بعض الأحيان هميقى. طيب في مواضع المواضع بعض الأمان وبعض الأحيان في... بالنسبة للزمان طيب هذا شرط لكم أنتم شرطتمو تملكون أنتم تنفيذ الشرط إن كنتم حول إمارة فاصدروا حتى تصدروا الإمارة لكن من أنتم حول إمارة فأنتم الأمراء هو سيقول باشرب وأبتح الأغاني وإذا شئتم منزل تقول ما نزل لا ما ننسى نشارقين عليك احنا الآن ما يمكن أن ننفسها ولا يمكن نزلنا. أن نزلنا نعم فإذا كنت في بلد ومسطوري أن أمروك يفعلون المنكر ولا يأمرون خير يفعلون المنكر ولا يأمرون بها طيب ولكن يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم ان طيب وهذه إذا فعلت س الفساد أنت مر بالمعروف أدعو إلى الله بالحكمة قل هذا حرام ولا يجوز ربما تتكلم في مسجد فيها اسمه ربما في مسألة نفر يستفيدون لكن تاتي واحد تضربه مثل لا فعل هذا المنكر فيذهب هذا على الولايه الولاية ثم الولاية تحبسهم قتودي قتودي الذين من ورائك مفاسد طيب نحن قلنا لكم بارك الله فيكم الامر المعروف ما حد يدع... يقول لا اكثر الا انسان قيل له, له ان امرت فعلنا بالكذا وكذا وكذا بعينه فهذا يصيبك على ترك الواجبه على فهم لا يا اخي معروف إنها المعروف إلا إذا المنكر الا اذا امرت بالمعروف هذا المنكر حبسناه قتلناك أبيناك أدينا أهلك فأخذنا مالك هذا يصبح ما يستطيع نعم في الوقت الحاضر نحن ما خصصنا مطلقا نحن خصصناه في الوقت الحاضر لأن الوقت الحاضر تصبح الأمور فوضى كيف؟ أي لكن طيب إذا قلنا إن لا تغير إلا إذا, إذا علمت ثم إنك إذا غيرت سبع المسجد أكبر إذا هذه حنا بوقتنا الحاضر لو يغير الإنسان غير السلطان لو يغير بأدل سبع المسجد أكبر إلا إنسان له ولاية خاصة على أهله لا باس اذا ادخل اهلك اهلك له اكسرها نعم <تصفيق> <طليق> <تصفيق> <تصفيق> ان الله عز وجل وسع عليه فلا نضيق على قال من استطاع وقال اتقوا الله ما استطعتم لا نضيق على انفسنا وقال الله لنبي عليه السلام انما عرف البلاء والله بصير بالعباد وقال الله تعالى ان الينا ايابهم نعم فذكر انما أنتم مذكر للسائرين بمسيطر ثم قال ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم ثم وقال النبي لعلك بافع نفسك الا في المؤمنين اي مهلك نفسك لعدم إيمانه يا اخي ما دام الله واسع عليك واسع وستعلي نفسك لا لا لا, لا افراط ولا تفريط شي في شيء يا علي ومن تبعهم ليقتاد الى يوم الدين قال فاصبر هذا الدرس طيب ما خالف اصبر امر بالصبر لان المقام يحتاج الى الصبر ولهذا قال الله تعالى يا بني اقيم الصلاه وامر وأنه بالمعروف وانهى عن المنكر واصفر على ما أصاب وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان هذه مراتب التغيير غير الأمر المعروف النعيمين وقد كنا قبل أن هناك ثلاث مراتب الدعوة والأمر والتغيير فلا تلتبس عليكم أو فلا يتبس عليكم بعضها مع بعض الدعوه والثاني الامر والنهي والثالث التاريخ الدعوه ان يدعو لسان الله عز وجل ترغيبا وترهيبا دون ان يوجه امر معينا لشخص معين والامر بما اعرف منكر هو شيء موجه لشخص معين او طائفه معينه او ما اشبه ذلك لكن فيه امر افعله اتركه وأظنكم تعرفون الفرق لو قام رجل بعد صلاه الجمعة بعد صلاه الظهر أحسن لأن لأن الخطبة بعد صلاه الجمعة فيها ما فيها لو قام رجل بعد صلاه الظهر يدعي الناس وشدهم يا الله بين الحق بين الباطل يحد من هذا وهذا هل يقال هذا آمر بمعروف عن منكر يقال هذا داعن الى الله ولو راينا رجل يقول لشخص يا فلان افعل كذا اتق الله يا فلان اترك كذا اتق الله هذا عمر ونائم التغيير التغيير أن يغير الإنسان المنكر بنفسه بأن يكون دعا صاحب المنكر إلى تركه ولكن أبى أو أمر تارك المعروف أن يفعله ولكن أبى هذا يغير يغير يضرب ويحبس ويكسر آث له وما اشبه ذلك هذا التغيير قيده الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يقيد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال والله لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتاثرن على يد السفيه ولتاثرنه على الحق اخر ما قال من استطاع لكن قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع هذه لسانه إذن فالتغير غيره فنقول التغيير فيه سلطة وقدرة الأب في بيته داعم آمر مغير لان له سلطة رجل حسبة في المجتمع عامر أعجائي آم. وامر ومغير لكن ليس التغيير لكل أحد ما في لحد يستطيع قد يغير ويلحق من الضرر ما لا يعلمه إلا الله ويلحق غيره أيضا ممن لم يشاركه بالتغيير كما هو الواقع ولهذا نقول غير باليد فإن لم تستطع قال واللسان والمعلف رحمه الله رتبها ترتيبا محليا لا لفظيا يعني ما اتى ثم الداله على ترتيب او بالفعل او ما اشك ذلك لكن تقديم بعض على بعض يدل على الترتيب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصفا والمروه من شعائر الله أبدأوا بما بدا الله به معنى الله قال إن الصفا والمروه ولم يقل ثم المروه طيب إذن الاول اليد الثاني اللسان اللسان ليس أن تقول يا فلان لا تفعل هذا يتق الله أن تنتهره وأن له سلطة وقدرة واستعلاء استعلاء بالحق هذا اللسان قال المؤلف لمنكر واحذر من النقصان النقصان ما هو أن تغير بالقلب لأنه أضعف الإيمان أن تغير في القلب كيف التغيير بالقلب هل الانسان يمكن يغير بالقلب يمكن بالكراهه وعدم المخالطه هذا بالقلب الكراهه للمنكر وعدم مخالطه فاعليه لقول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكبر بها ويستهدف بها فلا تقعدوا معهم حتى يكونوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم إنكم إذا نقعدتم مثلهم طيب فلو خارفنا أن قوما يلعبون الشطرنج ومعهم رجل صالح قال يا قوم اتكوا الله هذا حرام لا يجوز قالوا لن ندع هذا فهل يجوز أن يجوز معهم لا لكنهم قالوا له إن خرجت فنفعل بك كذا وكذا فجلس هل لا. لماذا لانه مكره على الجلوس طيب فان قال انا لم اكره على الجلوس لكن اخشى ان, إن ذهبت ان يقع بيني وبينهم عداوه ماذا نقول نقول وليطب اذا عاديتهم لله لا يضرك فان قال أخشى أن يقع بيني وبينهم قطيعة رحم فنقول لا يقع بينكم قطيعة. رحم صلهم أنت لأن صله الرحم من قدلك ممكنه لم تعزل ممكن وأنت إذا وصلتهم وما اقتولك فكأنما تسفهم المل كما جاء في الحديث فالحاصل الان من التغيير له ثلاث مرات الأول سال والثاني والثالث في القلب ما معنى الثغير في القلب وعلي مايش نعم الثغير هو من المفارض أحسن طيب ثم قال ومن نهى عن ماله قد ارتكب فقد أتى مما به يقضى العجب من شرطية وفقد جواب الشرط من نهى عن ماله لماذا لم تكتب ما معنى لا انا عندي مفصوح أنتم عندكم مكتوبه خلاص اذن هو الصواب عماله انا جعل عن وحدها وماء وحدها وهذا غلط لان الذي يقرؤها على حسب مسخفين بحسب عماله بحسب الماء بمعنى يعني ومال بمعنى المال المهم ان يقال ومن نهى عن الذي قد ارتفع دورون ماشي ها اي عما من نهى عماله قد ارتكب فقد اتى مما به ولا بما به نعم فقد اتى مما به يغفر العجب ما بيها ما بيها يعني ما يعني ما فيها يعني يسرح هذا على كل حال يقضى أحسن يعني إذا نهى الانسان عن شيء نفذه مثل أرعى رتلا يتعامل بالربا قال له يقول أتقل الله اتقل الله كيف جاء يتعامل بالربا أربا من كرائب الذنوب وهو نفسه له محل يتعامل بالربا هذا عجب هذا يقضى به العجب وقال كيف تنهى عن شيء انت تفعله لو كان باطلا ما فعلته وينفعك فعلته هو أن تعتقد أنه باطل فأنت سفيه لقول الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبرل وتنسون أنفسكم وأنتم تترون الكتاب أفلك عحون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لماذا تقولون ما لا تفعلون كبر مقتًا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون فهذا من كبائر الذنوب ولهذا يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار حتى تندلق أقطاب بطنه يعني أمعاؤه فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه فيجتمع إليه اهل النار فيقال له فيقولون يا فلان ما لك الا است تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت امركم بالمعروف ولا اسيب وانهاكم عن المنكر وااتي وهذا وعيد شديد نسال الله العافيه فضيحه وعاظ وكذلك يكون هو اول من يستعرض النار يوم قيامها ان الله العافيه فانوي ان الانسان الذي ياتي بشيء ننهى عنه هذا اتى من به يقضى العجب او بما به يقضى العجب كيف تامر بما لا تفعل او تنهى عن ما تفعل واتيان المؤلف رحمه الله بهذا البيت او بهذا الحكم بعد ذكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يفيد ان من فعل ذلك لا يسقط عنه الامر والنهي فلو قال هو مبتلى بهذا الامر يفعله ولنقول انه فتح <تصفيق> لي بشرب المخدرات وشارب المخدرات لا يكاد يقدر وهو ينهى الناس عن المخدرات هل نقول انها الناس ولا ما دامك على السجن نقول انها الناس اذن لا يسقط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون الانسان مخالف لانه اذا ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المخالفه ترك واجبا الأول اللي الذي يفعل والثاني ترك الأمر المعروف نحن نقول وإن كنت لا تفعل المعروف فأمر به وإن كنت تنهى عن المنكر فلا فإنك فإن وإن كنت تفعل المنكر فإن فعلك اياه لا يسقط عنك النهي عنه فاذا فإذا قال قائد كيف تنهى عنه؟ أعرض نفسي للفطيحة أن يلقى في الناء فتندلق أكتاب بطنه؟ نقول إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذيرا من أن يكون كذلك يأمر ولا يفعل وينهى ويفعل وليس مراده أن يحذر من أن يأمر بما لا يفعل أو أن ينهى عما يفعل من تقول لهذا لأن بعض الناس يقول إذا وإذا لن يشف بما لا يفعل وأنهى عما يفعل وهذا العقوبة لا الرسول ما قال هذا ما, ما أخبرنا بذلك لأجل ان نفعل أخبرنا بذلك لنحذر طيب يقول فلو بدا بنفسه فدادها عن غيها لكان قد أفادها الشيء يقول لو بدى بنفسه فدادها عن غيرها لكان قد أفادها ولم يقول فلو اعتنى بنفسه يعني وترك الآخرين لأن البداية لها لها نهاية فيبدأ أولا بنفسه ثم بغيره. هذه الحكمة وهذا ترتيب الصحيح لكن لو أصر له على فعل ماصية فلا يمنع عنه ذلك من ترك النهي عنها وبهذا انتهى الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأتت الخاتمه نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمه قال المعنف رحمه الله الخاتمه مدارس العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان وقال قوم عند أصحاب النظر حس وإخبار صحيح والنظر هذه مسائل منطقية تتعلق بالمنطق والمؤلف رحمه الله اتى بها ملجأ إليه وإلا فنحن في غنى عن المنطق الصحابه ما درسوا المنطق ولا عرفوا المنطق والتابعون كذلك والمنطق حدث اخيرا لا سيما بعد افتتاح بلاد الفرس والرومان حيث انتشرت كتب الفلاسفه ولا سيما انها دعمت بعمل من الخلافه كما فعل المامون الذي قال عنه شيخ الاسلام لا اعتقد ان الله يغفل المامون عما صنع بهذه الامه او كلمه النحو وعياده الله فقد جر الناس الى سوء ودعاهم الى غلاله والله حسيب وقدم على ربه لكن علم المنطق كتب فيه العلماء وحذروا منه وممن كتب في الرد على اهل المنطق شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله ولا تتكلم يا اخي لان فيه من يتكلم شيخ الاسلام بن تيميه كتب في الرد عليهم كتابين مطولا ومختصرا المطول الرد على المنطقيين والمختصر نقض المنطق وهذا احسن لطالب العلم انه اوضح وأحسن, واحسن ترتيبا ذكر في مقدمه ردع المنطقيين أنه, أنه قال نعم ذكر قولا كنت أظن تائما أو قال أعتقد أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليغ ولا ينتفع به البليل الذكي لا يحتاج له والبليغ لا ينتفع به إذن دراسته مضيعة وقت تراسته مضيعة وقت وهذا من كلام شرح يدل على أن أدنى أحوال الكراه والعلماء اختلفوا فيه فمنهم من حرمه ومنهم من قال ينبغي أن يعلم ومنهم من فصل قال الإنسان الذي عنده منعه لا يؤثر على عقيدته فانه ينبغي ان يتعلمه ليحاج به قوما اي قوم المنطق ومن لم يكن كذلك فلا يتعلم لانه ضلال والصحيح انه لا يتعلمه مطلقا لانه وضعت وقت لكن ان اضطر الى شيء منه فليراجع ما اضطر اليه منه فقط ليكون تعلمه إياه كأكل الميتة متى خلق وبقدر وبقدر الضرور فإذا كان هناك اقتراه اخذ من علم المنطق ما ما ما يضطر اليه فقط أما ان ان يدرسه يرجع فيه فلا ولهذا ما الذي دخل عند المنطق على المسلمين دخل الفناء حتى اوصلهم الى ان يقولوا على الله ما لا يعلمون وينكروا على الله ما وصف ما وصف به نفسه فالمساله خطيره والله عز وجل نزل الكتاب بيانا لكل شيء لا يحتاج الناس الى شيء بعد كتاب الله وامر عند التنازع ان يرد الى اي الى الكتاب والسنه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويل نعم ايش نعم ناس جاء أراد أن يفسح للتكاف، لم يصر عليه، رأى السعيين في التكاثر تفسير المنطق، قلنا غير صالح. ما هو صحيح؟ رأيي أنه ليس صحيح. الحمد لله أنا فهمت العقيدة المريض ولا درس من المنطق ولا شيء. هذا غير صحيح. ما ما تبي ضرورة؟ العقيدة المريه صحيح مقدمات تحتاج إلى إلى أحد فهميها، لكن مولازم تقرأ. أمن كامل تطاوى علشان مسألة تشكيل عليه ما أصبب بينا لكم رأينا فيه أنه يجود إيش واش بعد وابقة للثبور فقط شبار رسول الله بيكم أعوذ تعالى وقد عليك الكتاب لا يا كيف نشدل لها الشيخ على المنكرات المنكرات التي أقل من الكفر يعني نقول آيات غير كفروا بيهم أشكهدهم مثلا يشرب الدخان كيف الناس ترجع على يعني عدم جواز بقاء الإنسان الذي الجرح؟ على العلة العلة, العلة هي هي البقامة فإن كان على كفر فهو كفر وإن كان على على ما دون كفر هو دون كفر. ليست زاد اسم الكفر لا كفرها من الآية كيف الآية؟ الآية نصت على أن الطربيا والاستفسار. صحيح هذه في الكفر والاستفسار والمعاصي. ليس في الآية في المنزل لها العلة واحدة العلة المشارحة والمخالطة فإن خالطهم على أمر كفري فهو كفر وعلى أمر دون فوتون نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم <تصفيق> نعم أقول إن من العلل ما هو علة في أفسه وهذه علة عديدة هل الدخول في هذا الأمر القاصر خير أم ترقه لمن لا يستحقه الأول يعني مهم الإنسان ينظر للواقع ينظر إلى ما يحصل للنتيجة وعاقدة. لو أننا تركنا المسائل أو الجهات الأحسن الجهات التي فيها موقع لو تركناها بحجة أننا لا نريد أن نشارك في أمر يكون فيه موقع ثم شغل هذا المكان المعد لنا من ليس فيه خير هل الموقع يجيب نعم إن لم يست لم ينقص لكن إذا دخل أنا الخير فيه فهو إن لم ينقص لم يزل بل نقول إن لم يزل نعم لم ينقص لا. إن لم يزل نقص إن لم يزل نقص فأرى أنه من الخطأ أن الإنسان يسر الانتظار في سلك الهيئة بهذه العلية هذه عله عبية ثم يعلم أن الولايات عملها بحسب ما يسنه الإمام عرفتم؟ يعني من له ولاية سواء أمر معروف أو منها عن منفر أو هضأ أو غيره يكون على الحد الذي حد له من قبل الإمام حتى من القضاه قالوا يقول ان يولى القضاء في الامتحه فقط في شرقي الرياض الان لو تحاكم عند القاضي هذا شخصان من شرقي الرياض في مساجد بير ينفذ ركمه ولا لا لا لا ينفذ ركمه. ولو حكم هذا القاضي في غربيه الرياض في مساجد بير لم ينفذ ولو قيل أن تقاضي لمدة شهر ابتداء من أول يوم من ربيع الأول فحكم في أول يوم من ربيع الثاني ينفذ؟ لا ينفذ فإذا قيل للهيئات أنتم عملكم من السبت إلى, إلى الأربعة خلاص يكون عملهم الخميس والجمعه تطوعا تغيرهم من الناس يا بالمعروف المأوى فإنهم منكر مكة تغيرهم من الناس لأنهم لم يقلهم لا كمل ولا تلهم والخلاصة أن هذه مسألة يعني فرعية أو فردية وإنما أقول على وجه العموم أن دخول الإنسان في الولايات أو في الشيات الفقه في الجهات الحكومية أمر مقلوب لا سيما إذا كان عسان يؤمن أن نكون فيه خير ونحن علمنا أن في سلك الجيش وفي, وفي سلك الطب وفي سلك الطيارات شباب مستقيم نفع الله به نفع الله به نفعا عظيما واهتدى على ايديهم أناس في عملهم وفي غير عملهم فإذا انزاح هؤلاء عن المكان اشبقي بقي المكان كله فاسم والإنسان كما قلت لكم ينظر المصالح الآمنة حتى إن شخل الإنسان رحمه الله السوي المرة قيل له رجل يشتغل في المكوس والمكوس حرام ما فيها أشكال أكمل المال ببارض لكنه يخفف بقدر المستطيع بقدر المستطاع ايجوز ان يدخل قال نعم لماذا لانه يقلل المفسق يقلل نفسه لو ضرر. صحيح أنه انه سيمارس ضررا لكن يقلل والعبره بالعموم المنفعه العامه العبرة بالمنفعه العامه نعم عندنا ضرر محقق ومنفعة موهومه فايهما نقدم اعتبار محقق المحققه ولا الموهومه الظلام محاول إذن أقوم وكوني أبقى عندهم على المنكر رجاء أن ينتجوا فيما بعد ينتج عليه انك أنك إذا قعدت معهم على المنكر أكمد ومن جهة أخرى إذا انكرت عليهم في المنكر الثانية احتجوا بفعلك الأول قالوا ما الذي فرق بين اليوم والأمس لكن لو هجرتهم وقمت فقد يكون في هذا ردع له وحيا وحجلا انت الوقت أم؟ سفري تحفيظ ماشي طيب من صاحبنا الله حسن, حسن هو هو فلا طالني طيب بابي انا هنا دابا الحد هو واصل في عينهم هذا وهو ان ان با... أنبى عن الذات الذوات وسوف تقدر وهو حين انبا ان الذوات ما كان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين يقول مالب رحمه الله في هذه الخاتمة وقد سبق لنا في الدرس الماضي أن الخاتمة إلى آخره لكن نحب أن نناقش فيما مضى ما حكم الرجل ينهى عن الشيء ثم يرتكبه محمد. لكن بس يكفي؟ لا يعني أن لا ينعن. لأ ما أقول هل يكفي أن نقول ان هذا حرام فقط؟ لا عليه أن يكفي. هو المأمور أن يفعل. لا هذا أوريه. نعم. صحيح. كبيرة من كبار العلماء. الدليل عظيم. ما هي يلقى في النار حتى تندلق أقسابه نعم حسن وطاعد همما رتب عليه عقوبه خاصة فهو من تبائل الدنيا كما ما هو الاجدر به أينها ثم ينتهي طيب اولا ان ينتهي بنفسه ثم ينهى عنه طيب اذا لم يفعل يوسف يعني اذا كان والعياذ بالله مصرا على المنكر هل يسقط عنه اسم انكاره <تصفيق> نعم نعم يجب عليه أن نعم أحسن أحسن لماذا لماذا لماذا قلنا يجب عليها أن ينهى عن المنكر وإن كان أرتكبه ولا صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه قال ما لك قالت الثاني والمعروف يعني لا يوجد دليل على أن المساء أصف ان أن يعمل المعروف المنقر لكن لا يوجد دليل ان هذا من أسمى المنقرة لا يعمل يعني ليس هناك دليل على أن ما فعل المنقر لا ينهى إيماك نبي تعالي نعم أحسن أحسن تمام لاننا اذا قلنا لا ينهى عن المنكر وهو ارتكبه كتب مسدسين فعل الفعل الاول او الاولى فعل المنكر والثاني تر النهي عنه واذا قلنا مؤ اطرف يا واذا قلنا انها عن المنكر فنهى عبد الله يعني من يرتكب محذورا واحد إذا قلنا إنهى عن المنكر فنهى صار ارتكب محظورا واحدا وهو ترك المنكر ومعلوم أن ارتكاب محظور واحد اهون من ارتكاب محظورا طيب هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به عن, عن هذا الرسل لئلا ننهى عن المنكر أو لنحذر من ترك أو لنحذر من هذه الحال وهو فعل المنكر مع الإنفايا على من فعله أحمد حمد حمد, حمد. يالله حذر النبي صلى الله عليه وسلم اولا فعل المنكر لا هل اراد بذلك الا ننهي عن المنكر مع ارتكابه او التحذير من النهي عن المنكر مع ارتكابه الثاني الثاني تمام من الذين شده حالهم حال هذا الرجل من هو من هو لا منافق ما هي عن ننكر يفرح بني إسرائيل بني إسرائيل لقوله تعالى نعم وماذا قال لهذه الأمة في هذا الباب الأخ لا ماذا قال لهذه الامه؟ امه محمد عليه الصلاه والسلام لا لا اسمك نور الدين اسمك يلا ماذا قال لهذه الامه؟ لا سبحان الله لا لما ما نعم ما أحسن قال لهذه بحر. الأمة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كما طيب هل تعتقدون شعرا يحذر من هذا عند طيب نشوف عن خلق عن خلق انخله نعم لو في شيء ثاني اه يا ريت تخبرني ما فيش يأمر الناس بالتقى يعني ممكن سريته نذير التجبير شيء نعم. طيب على كل فيه أجزاء. وماذا قال المؤلف عن هذه المسألة؟ المؤلف مؤلفنا؟ ما هو تنظر نعم. يلا اجلع. أحسن. طرف الله فيه. أما الخاتم هو اكتفاء درس اللو. فقلت لكم فيما سبق بالأمس. أن هذه خاتمة مبنية على علم المنطق وأن علم المنطق علم لا خير فيه ولكنه مضعت وقت لأنه كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البني البني, البني يبقى ساعات ليحلل سطرا واحدا مما كتب فيه ويعجز والذكي لا يحتاج له. ولهذا لم علم المنطق في صفي هذه الأمة قال المؤلف مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان بماذا ندرك الشيء يقول المؤلف ان الشيء يدرك في حد حده ودليل الحد والدليل الحد بقوله في الحد والثاني البرهان يعني الكريم كل المعلومات محصوره في الحد والدليل الحد به يكون التصور والدليل يكون به النفي او الإسباب. الحد يكون به التصور والدليل يكون به النفي او الاثبات وايهما اسبق الاسبق الحد ولهذا يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوري احكم لا تصور أول أولا ثم احكم بالإثبات أو بالنسبة وهذا حق لأن مثلا أنا لا يمكن أن أقول ان الأمر بالمعروف واجب حتى أعرف ما هو المعروف وما معنى الأمر حينئذ أقول هو واجب أما أن يقال لي الأمر بالمعروف واجب وأنا لا أعرف معنى الأمر ولا أعرف معنى المعروف فهذا سبق من شيء عن أواني وقد عرفتم في شرحنا لنظم الورقات أن من العلماء سيما الفقهاء من يحدون الشيء بحكمه وعلى هذا فيتضمن الحكم الحد لكن هذا عند المناطق ممنوع كما قال وعندهم من جمله المردود ان تدخل الأحكام الاحكام في الحدود فيقول حدد ثم احكم هذا ما ذهب اليه المؤلف ان جميع الاشياء محصوره بالحد والدره وهذا في الامور المعقوله قد يكون مقبولا قد يكون مقبولا في الامور المعقوله ان نحد اولا ثم نحكم ثانيا لكن هناك اشياء لا لا تتوقف على العقل تعرف بالحس فاذا قلنا ان مدارك العلوم محصوره في الحدو والبرهان خرج عن هذا جميع المحسوسات كل محسوسات تخرج وهذا لا شك انه نقص لاننا نعلم بالحس احيانا اكثر مما نعلم بالعقل والحس يشترك في العلم به عامه الناس وخاصه الناس والعقل لا يشترك فيه الا من كان ذا عقل وذكاء طيب ولهذا قال وقال قوم هذا القول الثاني عند اصحاب النظر اي من أصحاب النظر حس واخبار صحيح والنظر قال قوم من العلماء انما ذلك العلوم ثلاثة الحس والخبر الصحيح والنظر وهو الحق وهو العقل يعني ان الاشياء توصف بواحد من العلوم الثلاثه الحس، وهو ما يدرك باحد بإحدى الحواس الخمس، الحواس خمس، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، خمسة عشر. هذه الحواس، ما أدرك بها فهو مدرك بالمحسوس، فإذا أخذت عسلا وشربته أدركت حلاوته في إيش في الجو وإذا أخذت طيبا فشممته أدركته بالشم وإذا أخذت وإذا رأيت شبحا فأدركت أنه إنسان فبالبصر وإذا سمعت صوت صوتا فأدرقته أنه صوت فهو بالسام وإذا وقعت يدي على شيء ليل فأجربت لبينته لي أو ليونته على الأصح فهو باللمس هذا لا شك أن كل انسان يدركه حتى الصبي بل حتى البهائن البهائن اللي ذرعت الشيء الأخطر قربت منه على أنه حلاء وإذا شمت الشيء فرقت منه على أنه سيء ولهذا تقدم لها أحيانا طعاما له رائحه ونفس الطعام بدون رائحة تأكل الذي لا رائحة فيه يعني منتنة وتدع الذي فيه الرائحة المنتنة وتشاهد البقره وهذا من أبلد الاشياء تنفذ العلم تنفذ بفمها وتأخذ الشيء الطيب كما تختار أنت التمرها الطيبة من التمر فهذه ال الإدراك بالحس هذا متفق عليه بين جميع المدركين من بهاء والآدميين طيب هل الإدراك بالحس أمر يقين أو أحيان يقين وأحيان مقضن الثاني الثاني هو المتأكس احيانا تدرك الشيء يقينا على ما هو عليه. واحيانا تدركه ظنا ولذلك يرى الانسان الشبح البعيد فيظنه احيانا رجلا فاذا دن منه وإذا هو شجره ملتفه على بعضها احيانا يرى حيوان بعيد, بعيد فيظنه ذئبا فاذا دن منه وإذا هو, هو رزان خرق بين هذا وهذا الرزق ذلك احيانا يرى الشيء متحركا وهو ساكن او ساكن وهو متحرك اذن الادراك بهذه الامور الحسيه يكون بين يقين وظن لكن تلامنا على الادراك التام لا يكون الا علما احيانا تسم الشيء تظنه جيدا واذا به ليس بجيد, بجيد. ويذكر ان امراه كانت تتوقع ان الشم ايضا يخطئ هذا الرجل الآن فضل إيش الجاز على الورد فعلى كل حال إن المتارك بالحس ليس معناه أنها الآن شغل ليس معناه أنها يقينية بكل حال قد تكون يقينية وقد تكون غير يقينية حسب القوة والقرب والادراك الثاني الإخبار الصحيح الإخبار الصحيح نعم مما تترك به العلوم نحن لم نعلم عن من مضى من الامم والرسل الا عن طريق الخبر الصحيح قال الله تعالى اعلمتهم بذلك الذين مقبل قوم نوح وعادوا وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله لا يعلمهم إلا الله فمن الذي اعلمنا الله عز وجل وكذلك الاخبار الصحيحه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي جلنا أن ان هناك ثلاثه من بني اسرائيل انطبق عليهم الغار وتوسلوا إلى الله بصالح عمالهم النبي الاخبار استقيمة <تصفيق> طيب الثالث النظر النظر يعني العقل النظر العقل ولهذا قال أدلة نظرية وأدلة, وأدلة أثرية النظرية هي ما يدرك بالعقل لأن العقل ينظر الإنسان ثم يحفظ ما ما أثر من الكتاب والسنة، هذا القول أصح، لكن أتعلمون أن هذا القول أخرج الحد، كأنه يقول لا ضرورة، للحب. لا ضرورة للحد، كل كل أحد يعرف الإنسان، لو تقول ما هو الإنسان، كان عند القوم الاولين يقولون لا بتعرف من هو الإنسان، ما هو الإنسان؟ يقولك حيوان ناطق الإنسان حيوان ناطق هؤلاء يقولون الإنسان هو هو الإنسان هل الإنسان هو الإنسان معروف هذا بالحس؟ أما اولئك يقولون الإنسان حيوان ناطق ويا ولك إن قلت للعامل انت حيوان ناطق لو قلت للعامل حيوان ناطق ماذا يقول يخاصر ويوقع ماليك حج <تصفيق> لكنه يكون حيوان لانك هي حياتك ناطق لأن هذا هو الفصل المميز بينه وبين بقيه الحيوانات لأن الحيوانات، كل الحيوانات تمبهين لأنها لا تنطق لكنها مع ذلك فيما بينها تنطق أو لا تنطق وتعرف تعرف حتى معنى الصوت تعرف حتى ان الذكور إذا احتاجت للعناث وبالعكس فلها نغمة غير نغمتها التي تحتاجها حتى أن الهرة إذا نادت أولادها لها نغمة غير النغمه الأخرى لأنها تنظر بكلام يفهم ولذا تجد إذا وجلت طعاما ثم نادت أولادها بصوت خاص اجتمعوا عليها أديك له مناطق ولا لا يؤذن معروف يقذب نعم اذا راى هربا ولا شيء يستنكره وهذا ما جائع الثالث يدعو اذا راى حبه بعض الديكه عندها ايثار عظيم لو كان جائعا جدا اذا راى حبه ينادي الدجاج ونداء للدجاج بنغمه خاصة إذا معناه ان كل شيء له منطق لكن نحن لا نفهمه بل الله عز وجل و شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه لا تفقهون تسبيحه المهم ان هؤلاء القول الثاني يقول لا حاجه للحد لان الامه معروفه الان ربما لو انك حدثت شيئا على حسب قواعد المنطق ربما تجعله خفيا على الناس اي ما اوضح ان تقول أن الانسان هو البشر او ان تقول أن الانسان حيوان ناطق الاول الاول اول, أول, أول؟ وابين فالحاصل ان هؤلاء يقولون لا حاجه للحج ان الامور معروفه اما بالحس او بالاخبار الصحيح او بالنظر طيب قال فالحج بدا المؤلف تعريف الحج تفريعا على ما على ماذا القول الاول الثاني الاول قال فالحج وهو اصل كل علم الحج وصف فيه هذا ما ننازعه فيه لكن قوله وهو أصل كل علم هذا فيه نظر من قال أنه أصل كل علم بل من قال ان العلوم تتقل إليه لأن القول الثاني الذي يكره يقول الحد لا نتقل إليه الحد لا نحتقر إليه فكيف نقول انه أصل كل علم ولهذا تجد هؤلاء القوم الذين يرون هذا تجدهم يتعبون في, في صياغه في الحد فياتي بجمله ثم ياتي اخر يقول غير جامع ومعنى غير جامع انه يخرج منه بعض الافراد وياتي اخر بحد فيقول الثاني غير مانع ومعنى غير مانع انه يدخل فيه ما ليس منه فتجدهم يتعبون في صياغه الحدود مع انها امر واضح نحن نقول الحد لا شك يبين في بعض الاحيان ويوضح لكن ليس لنا ان ندعي انه انه أصل في العلم. كل علم كل علم فأصل الحد فهو وصف محيط كاشف فابتهن هذا الحد وصف محيط هذا جامع كاشف يعني مانع فلا بد ان يكون جامعا مانعا كاشف فالتهني هذا هو فإذا فاذا قلت لك ما هي الطهاره الطهاره على الراي الثاني يقول الطهاره هي ان يتنظف الانسان مما ينبغي ان يتنظف عنه هذا الطهاره يقول لا الطهاره هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخلق هذا ارتفاع الحدث وما في معناه ليس معنى ليس معنا الحدث بل معنى ارتفاع الحدث يعني ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث وزوال الصلاه هذا تعريف فتجد ان هذا ربما لا يفهمه الا ذات عند الجاه لكن يخص الطهاره التنظف مما ينبغي التنظف منه إن حدثا كان وان خبثا ماذا يكون تعريف واضح لكن الاول جامع مانع في الله لكن فيه صعوبه في صياغته وفي فهمه وشرطه أي شرط صحته طرد وعكس يعني اشترط ان يكون مطردا منعكسا مضطرا يعني الجامع منعكس يعني المانع يعني يفترض ان يكون مضطرا تدخل فيه جميع الافراد منعصا يخرج منهم ما ليس منه لو قيل لك ما هو الانسان فقل حيوان بس او قوه الانسان هو جثه ذو روح نقول هكذا نفذ الحيوان ومشكله الانسان جثه ذو روح صحيح الحد غير ايش غير مالي لم يدخل فيها البعير البعير جثه ذو روح طيب قال اخر الانسان جثه ذو روح طبيب طبيب طبيب كيف هذا غير جامع لماذا نعم لأنه ليس كل عسان طبيبا يخرج منه بعض،, بعض الناس ليس بطبيب فيكون هذا ايه لم يجمع نعم. لم يجمع الناس كلهم لم يجمع الناس كلهم هذا منعكس ولا مضطرد يعنيها قصة غير من... هذا غير منعكس ولا غير مضطرد شوف المضطرد الجاهل والمنعكس المال هذا الآن غير مضطرد ليش لأنه غير جامع فلا بد في الحد يا حمد لا بد في الحد أن يكون ايش مضطردا و ايش منعكسه مطرده كذا طيب لو قلنا من هو من هو عضو الهيئه هيئه الامر منكر. ما عرفناه منكرا ما اريد تعريف باسمه التعريف بعمله نقول هو رجل يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر ايش تقولوا ذلك صحيح ولا لا هذا حد صحيح ولا لا صحيح الحسبة راجل الحسبة رجل يامر الناس بالمعروف ونهى عن المنكر هذا غير صحيح الحد هذا غير صحيح ليش لانه غير مانع قل لا يدخل فيه من لا من اعضاء يدخل فيه كل من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر من غير اعضاء الهيكل اذا قلت رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بتكليف من السلطان صحيح هذا ولا لا؟ صحيح هذا صحيح هذا جامع وما طيب رجل الهيئة رجل رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مكلف من ذو السلطان عليه شمار يصح هذا ولا لا؟ ليش غير جامع لأن بعضهم ما له شمار. طبعا مالي غطا مثلا صح طيب اذا عرفنا يا حمد الجامع والمانع ما هو الجامع الشامل لجميع المحدود والمانع ما يمنع دخول غير المحدود فيه واضح طيب نجل المعاني الطهاره ازاله الخلل فهذا ليس لأن ما يفعلها الحدث لا يدخلها الطهارة من الحدث طيب الطهارة هي ارتفاع الحدث وزوار الخبث اعنا ارتفاع الحدث الواجب رفعه وزوار الخبث يسهل لماذا فهذا فيجامع ليش لانه يخزي بذلك, بذلك الطهاره المسنونه المهم ان الحد لا بد ان يكون جامعا مانعا شوف انظر هذه التعقيدات لو سلمنا من هذا وقلنا المحدودات معروفه سلمنا منها لكن مع ذلك يقول لا يمكن تدرك المعلوم الا بمعرفه حده اولا ثم يلا الدليل البرهان الذي يقوي ثباته او نفيه الدليل هنا صحيح ان لا بد من دليل الشيء ينفيه لكن كون ان الاعلامات المعلومات اللي بهذا فيه نظر ولهذا كان قول الراجع في هذه المساله هو القول هو القولة, القولة الثاني ان مدارك العلوم التي يعني التي يجوز بها العلوم ثلاثه الحس الاخبار الصحيح العقل تمام انتظر طيب نعم محمد همي همي؟ ها كيف نعم ثم عارف نفس صلاح فلهاذا التدريب الجديد الموارد اجازه ما المؤلف ندرس يقال ترك من عقيدته الا اخر شيء ها فيها ثانية، ما فيش فيه. في شيء، العقل فيها لكن هناك معلومات أهم منه نعم <تصفيق> إيش؟ <تصفيق> إيش؟ نعم، <تصفيق> ما يفعله السلطة لكن الأصليون بعضهم دخل علم المنطق نعم لا يدخل في العقيمة أيضا سيكون إن شاء الله بعد ما نكمل ik ga het tegen het eerst goed يتشهر محرم ولا فعل محرم عدم النهي عن ليس محرم ايه يعني الأمر في المعروء أنه عن المنكر واجب وفعل المنكر حرم فإذا فعل المنكر فقد اثبت المحرق وإذا لم نهان فقد ترك الواجب ومن ستكب المحرق قال هو الآن يتعالها الآن هو ليس يقول بين أمرين إما أن أنهى عن المنكر وإما أن أفعل المُنكر لو كان هذا نظر في الموضوع، لكن هو يقول سيفعل المنكر ولا بد، وسيحذقون النهي عن المُنكر ولا بد، ووسي ويقوم ببناء المُنكر ولا بد. نعم نعم نعم. إذا ترك إذا ترك النهي إذا ترك النهي ترتكب محبورا آخر. لكن هل الرسول قال هذا لأجل أن يفعلها الناس أو محضرا منه يعني بعض الناس يتبس عليه يقول أنا اذا يقول العياد بله يفعل الزنا ولا ينهى عنه حتى لا يقع في هذا العقاب وهذا الكبير ويقول لا لان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بين ذلك من نهي عن ارتكاب هذا الشيء متحقق بالأمرين متحقق بالأمرين ولاحظ أن الذي ينهى عن المنكر وهو يرتكبه أنه فالمستهسف بايات الله كيف ينهى عنه وانتفكه لو كنت صادقا في النهي عنه ما فعلته الا إذا كان لك تعاقل هذا شيء ثاني الله عارفه إذا كنت تريد أن ترتكب المحرم وتترك الواجب لا ما يسير لكن الرسول حذر من هذا إذا حذر من الزنهان معناها من أن نرتكب الزناء رسول حذر مو من هذا الشيء لئلا لا نرتكبه ما هو لأن نرتكبه واضح تأمره نعم كل الخمسة مناقشة ظهر أمن أم الخاتمة طيب بماذا تدرك العلوم يعني المعلومات طيب فيها قولان العلم لا تجر على المشد الذي هو العقل طيب أيهما أصح الثاني أصح طيب الحد نريد أن نعرف ما هو الحد لا ما تصور سووناتي عن حد الوصف المحيط بموصوف المميز له عن غيره إنها وصف محيط كاشي الوصف المحيط بموصوف المميز له عن غيره المحيط الموصوف المفروض وصف محيط المميز من قوله كاشف كاشف فهذا هو الحج ويسمى التعريف كما هو معروف طيب يقول المؤلف زائما ان الحج اصل كل علم يعني ما يمكن تعرف العلوم الا بعد ان تعرف حدها فما رايك في هذا محمود محمد محمود لماذا كيف تصحح ما تعرف وجه صحتي؟ لا لا ما هو اصلا العلم انا اللي اعتمد عليه لا أصل كل علم يعني ما دخل كل العلم الحد الحد هو, هو لا لا نعم نعم أحسن لأننا نعرف العرض دون حد الآن لو سجل العامي ورس الصلاة يقول في الصلاة عباده من جأتوا أقواله قال معلومة مفتتحة بالتكبير مفتتمة بالتسليم هذا هو تعريفه إذا هو عارف الصلاة وما ما حده يمكن لو تقول عباده من جأتوا أقواله قال معلومة مفتتحة بالتكبير مفتتمة بالتسليم لخبط عليه ما عاد عرفوش مع الصلاة لكن لو الصلاه في اننا نعرف الظهر شوف نعم ولهذا لما جاء الرجل يسال عن الاوقات قال فرصه المعنى اليوم باق فالحاصل ان دعوة انه اصل كل علم دعوى في الصحيح طيب للحد شروط منها ان يكون مضطرجا منعكسا فما معنى المطرد وما معنى المنعكس المطرد هو الجامع نعم هو الجامع الذي يشمل جميع المحتدات والمنعكس والمانع الذي يمنع دخول غيرها فيها نريد أن تأتي لنا بحد غير مطرد للأخير أنت صحيح من طرف مرأة غير مطر ما عندي إذا معاه ما عندك علم نبي لأن الحد هو أصل العلم وهو عندك الآن حمل عقل حد غير مضطرب اينعم وين هو يا حي يا حي ما حي يا حي يا حي يا حي الإنسان حيوان طبيب هذا غير محتوى ليش؟ لأن يخرج أفراد كثيرة من الإنسان كل من ليس بطبيب فهو على هذا التعريف غير الإنسان صح؟ اذا لا صح هذا التعريف نريد مثال لغير المانع ايش طيب تقولون في صحيح انه غير مانع لماذا يا بني غير مانع احسنت تمام طيب عرف للانسان بتعريف مضطرب منعكس سامح حيوان ناقه صحيح طيب هذا جامع لان لا ياخذوا شيء من أفراد ما نألات شيء من غيره طيب ثم قال مالك رحمه الله في درس اليوم قال وهو, وهو إن أمبى عن الزواب فالتام مستبد وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم تفهم المحاصة يقولون إن الحد ينقسم إلى خمس اقسام نشور المعلم كان أولا ما أمدأ عن الدواس أي عن حقيقة الذات عن حقيقة الذات فإذا, أ... فإذا أمدأ عن حقيقة الذات مع جنس قريب فهو تام مثال ذلك الإنسان حيوان النظر هذا أمدأ عن حقيقة الإنسان عن حقيقة الإنسان أنه حيوان وأنه ناطق الجنس قريب ولا بعيد الجنس قريب ولا بعيد ما الجنس كلمة حيوان لو وضعت بدلها جثة صح جثة ناطر لكن جثة أبعد, أبعد عن عن الإنسانية من حيوان يعني جثة تشمل الحيوان اللي كل ما في الروح فهي جنس بعيد وحيوان جنس قريب فإذا كان الجنس قريبا مع ذكر الفصل فإن هذا يكون حدا تاما ويسمونه حد الحقيقي حقيقي تام حقيقي تام طيب وإن يكون بالجنس في الملخص ففذاك رصد إن يكون بالجنس وثم الخاصة فلاك رسم ففهم المحاصلة الأول عرفنا الحقيقي التام هو الذي يمدع عن الحقيقة مع ذكر جنس قريب مع ذكر جنس قريب مثل الإنسان حيوان نار فإن كان بالجنس والخاصة خاصه يعني مهما يختص به الـ الـ الانسان ولكنه ليس فصلا مثل ان تقول الانسان حيوان ضاحك كلمه ضاحك لا تلازم الانسان كما يلازمه ناطق لكنها يقولون وقد لا نسلم لهم يقولون انها من خصائص الانسان انه لا يضحك الا الانسان فهي من خصائصه لكن ليست من لوازمه النطق من لوازمه الاصل من ناطق لكن ليس الضحك من لوازمه الاصل الأصل ضاحك او غير ضاحك غير ضحك لان الضحك هو سبب فيكون هذا بالجنس ثم الخاصه هذا يسمونه رسم ليس حقيقيا هذا يسمى حد بالرصب طيب اذا إذا كان يمجي عن الذات فهو الحقيقي، ثم إن كان بجنس قريب فهو التام وإن كان بجنس بعيد فهو الناقص وما أنبعان الخصائص فهذا الرصب يكون تاما إن كان بجنس قريب وناقصا إن كان بجنس فالأقسام إذن أربع دي. حقيقي تام وحقيقي ناقص رسمي تام ورسمي ناقص معلوم ولا لا هذا الحد الذي يقولونه أنه أصل في العلم هو الذي لخفض العلم طيب عندنا الحقيقي التام هو الذي يمدع عن الذات مع الجنس القريب مثاله الانسان حيوان ناقص هذا حقيقي انسان الحقيقي الناقص هو ان يكون بجنس بعيد مع بيان الحقيقه مثل ان تقول الانسان جثه ناقص الرسمي هو الذي لا يذكر معه الفصل وانما يذكره الخصائص فإن كان, مع فإن كان مع جنس قريب فهو كام وإن كان مع جنس بعيد فهو ناقص مثاله الإنسان حيوان ظاهر هذا رسمي كام الإنسان جثة ظاهر هذا رسمي ناقص طيب بقينا بالخامس الحد بالأظهر الحد بالأظهر يسمى حدا لفظيا سمى حد اللفظي ومعنى ان تفسر الكلمه بما هو اوضح منها عند المخاطب. تنجو القسم الخامس اللفظي القسم الخامس اللفظي وهو ان تاتي بكلمه مرادفة تكون عند المخاطب اوضح مثال ذلك كنت تتكلم عن العيش عندنا دوراتنا العاميه يقول العيش العيش عندنا هو القمح فاذا كنت خاطب واحد مثلا من سوريا ولا من الاردن ولا من مصر ولا من العراق ولا من بلد اخر تقول افزعني اشترى من العيش اشترى من عيش من كثير اليوم وش بيفعل هذا خبز لا ليس كذلك الله نحن عندنا هنا في في وسط لنج ناجي العيش يعني البر فاذا قال لي المخاطب ماء قلت البر هذا تعريف للعيش ولا لا بايش خلاف ولا معنى كله يعني أتيت المرادف هو اظهر طيب سالني السائل قال ما هو الهر ما هو الهر أنا ما اعرف فقلت البس ايش تبون هذا هذا تعريف لفظ لفظ اكثر ما يستعمل الناس عندنا في الحراره يقول انها بس وبساسه نعم فاذا جاءني الطفل قال جاء يا بابا مش ما نهر اقول له بس نعم يكون هذا تعريف ولا تعريف لفظ ولا معني لفظ لأن المعنى ما تغير المعنى هو هو لكن عتينا بلق مرادف اظهر فيكون هذا ايش تعريفا لفظيا يسمى تعريفا لفظيا واعلم أن صواب العبارة في كلمة بس أن تقول بس كما في القاموس قال بس الهد أو قال قد والعامة تكسره يعني تقول بس نعم طيب إذن صار الحد الى كم خامسة بسان حقيقي تام حقيقي ناقص رسمي تام رسمي ناقص الخامس لفظي تعريف لفظي وهو أن يفسره بكلمة أظهر عند المخاضر قال رحمه الله ونعم وهو إن أمدأ عن الدات عن الدوات فالتام مستبل وإن يكن بالجنس ثم الخاص فذاك رسم ففهم المحاصه اذا المألف لم يستوعب بالأقسام الخمسة ما أتى إلا بقسمين فقط التام الحقيقي التام والثاني الرسم التام الرسم التام الجنس يعني الجنس القريب ثم الخاصه وقوله ففهم المحاصة المحاصره معناه المقاسمه بناء ان ياخذ كل واحد كل واحد من الشريفين حصته اي افهم المحاصه بين الرسم وبين الحقيقي وهو وقد جاء به لتكوين البيت والا فليسنا بحاجة إليه اليه ثم قال وكل معلوم بحس وحجا فنكره اي انكاره جهل طبيع بالهجى في لا عندي باله. يصح كل شيء معلوم بالحس أو بالعقل فإن إنكاره جهل. صحيح؟ كل شيء معلوم بالحس أو معلوم بالعقل فإن إنكاره جهل قبيل ويسمى إنكار ويسمى مثل هذا الإنكار مكابرة مكابرة. وهذا يرد به على الصوف الاصطائيه وهم الذين ينكرون الحقائق ويقولون كل شيء فهو شف وقال بعضهم جزمك بان كل شيء فهو شف هو ايضا شف هو اي شيء فاذا قلت انا اشق قلنا وهذا شفر فقد قلت انا اشك باني اشك كنا وايضا هذا وهل مجرد ما له علاقه هؤلاء ينكرون حتى الحقائق الجماعه حتى انهم يخلمك ويخاطبك ويقول أنا, أد... انا لا أدري هل انا انت ولا انت انا نعم حقيقه هذا موجود نعم وي و... ويقال للناس إن... انهم اذا ارادوا النوم جميعا ربطوا في في رجل كل واحد خيطا يخالف خيط الاخر علشان اذا صح ما يغلط ما يحصر فيه نعم شيء عجيب هذا الله عم. يذكرون عنهم اشياء عجيبه نقول هؤلاء لا شك انهم قالوا قولا قبيحا لان هذا يؤدي الى ان يشقوا حتى في الله حتى في السماوات حتى في الارض حتى في كل شيء وهو كذلك هم يشكون في كل شيء ثم إن بعضهم يقول ما دمت جزمت بالشك فأنا شقذ به وحينئذ لا يمكن أن أصل إلى يقين ابدا طيب، وكذلك الذي يمكن ما ثبت بالعقل ما ثبت بالعقل منكر. قال قيل له كل حادث فلا بد لهم من محدث. كان لا أسلم بهذا. لا أسلم. ماذا نقول له؟ نقول هذا قبيح أن تنكر شيء معلوم بالضرورة من العقل ويعتبر هذا منه إيش مكابر مكابر ما موقفنا مع المكابر الإعراض عنه وترضي إن الذين حطت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى أروا لقاب الأليم نتركه إذا جاءه الأجل عرفه لان مشكلة المكابر ما تستطيع تقنيه الاخلاق انجب الدليل انكر ان امكنه الانكار او حرف ان لم يكنه الانكار كيف تعمل مع هذا فصرعن الذين ينكرون المحسوسات جهال وجهلهم قبيح والذين ينكرون العقليات ما هي الوهميات ايضا ايش جهال قبيح وانا قلت لكم العقليات العقليات الصريحه دون الوهمية دون الوهم دون الوهم إنما قلنا ذلك لأن لا يحتج علينا المعتذرة والأشاعرة والجهنية وغيرهم الذين سلكوا تحكيم العقل في الأمور الغيبيه تحكيم العقل في الأمور الغيبية حتى في صفة الله قال ما نقبل إلا ما أملت علينا عقولا نقول هذه العقول التي سأعنكموها هي عقول إيش؟ وهمية وخيالات لا, لا أصل لها لأن العقل الصريح لا يمكن أن يناقض النقل الصحيح ابدا هذه قائدة مفارقة كل عقل صريح فإنه لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح في الكتاب والسلح ومعنى قولنا كل عقل صريح الصريح هذا ومعنى قولنا الصريح يعني الخالص من دائين عظيمين هما الشبهه والشهوه ولا اعني شهوه الفرج